بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم دزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجين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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله سبيل العقاب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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلار والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصف من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 إذ قالت مرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنَافَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ذَكَوْكَ الْأُنَافَ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مُغْيَمٌ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مُغْيَمٌ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيئَتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في محراب أن الله يبسك بيحيى أن الله يبسك بيحيى مصدق بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين.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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنَّكَ تَيَمَّمُرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُولِي تَمُرَّدِي رَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 والله ولي المؤمنين والضّاعفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظِلُّنَكُمْ وَمَا يُظِلُّنَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 ان الذين يسترون بعهذ الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خناق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله اولئك لا خناق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيًّا لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَعْصُرُنَّهُ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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينبرون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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اشتبى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 فَمَن يَستَغْرِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 لا يضركم إلا أذو وإي يقاتلكم وَالَّوْكُمُ الْأَدْبَارَةُ مَلَائِكَةُ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْظِلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبَاتٍ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 وَأُلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْسَ قَوْمٍ ظَلَمُ أَفْوَسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَفْوَسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 أَتَبَيَّنَ مَا لَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِندُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 ولقلي نفركم الله ببدرٍ وألتم أذلته فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذ تقولُ للمؤمنينَ أَلَيْكُمْ كفِيَكُمْ أَيِّهُمْ إِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُزَادِينَ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 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وُعِدَت لِكَافِرِينَ وَاتَّقِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إلَى مَوَفِّرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وُعِدَت لِلْمُسْتَقِيمِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن المآث والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 يَمْسَكُمْ قَرْحٌ ثَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِنْكَ الْأَيَامُ دَاعِيلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَ عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجر الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقولوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا يزلوا كانوا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم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 فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا ولض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 والله بخير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يذيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فذاذهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحدح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلاون في أموالكم وألفوسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك مما عزم الأمور وَإِذْ أَفَضَ اللَّهُ مِنْ تَقَالَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَبُوهُ لِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَأَبُوهُ لِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِثَمَا يَشْتَرُونَ لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ربنا إنك من تذكر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من بيارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا